سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت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 وَكَذَٰلِكَ جِئْتُ بِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّ مَا عَلَىٰ آبَائِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إن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 قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأن عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمع ويجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 113. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى ذا قال يا بشرى هذا ظلام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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعيما وكذلك نجزي المحسنين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 ولقد همت به وهم بها وهم بها لولا الرّهان ربي كذلك لنصر فعنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّمَ قَمِيصًا مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَنْ يُسجَنَ أو 114. وراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل, من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 115. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه, قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك خاطئين وقال نسوث في مدينه راءت عزيز تراود فتاعا عن نفسي قد شغفها الحب اننا لنراها في ضلال نبي فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُمْ مُتَكَأَّ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينَ وَقَالَتْ وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَ نَهُ وَقَطَعَ لَعَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَنَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لم يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ يسجن لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحفظ إلي من لا يدعونني إلي وإلى تصرفني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين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 قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتوينه إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوون لا يؤمنون بالله.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 عظيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسبي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أضيع الأمر الذي فيه تستفيان وقال الذي ظن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 111. أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم, إن كنتم للرؤيا تعبرون 112. قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أن 111. ألأنبئكم أنبئكم بتأويله فأرسلون 112. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دهبا فما حصدتم فذروه, فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع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 الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن إذ رأت يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَنْمَارَةٍ إِنَّ النَّفْسَ لَأَنْمَارَةٍ بِالسُّوءِ إلا, إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إن غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكننا لي 129. وفي الأرض يتبوأ منها, يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 120. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عيذ ولا تقرضون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال إن فتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها, لعلهم يعرفونها عل يرجعون فلما رجعوا إلى أبين قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ملعمن الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ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 لا تعطنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا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 ما كان يغني عن من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ماوجد في رحله ماوجد في رحله فهو جزاء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 استيعزوا منه خلاص نجية قال كبير ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا بنك سرق وما شنذنا إلى بما علنا وما كنا وَمَا كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون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 يئس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما لنا واهلنا الضر وجنا وجنا كن لكيلا وتصدق علينا إن الله يجزي متصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأت يوسف قال أنا يوسف وهذا قَدِيمًا الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ الله فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تالله لَقَدْ أَثَرَّكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين <تصفيق> اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني وأتوني بأهلكم أجمعين ولم ما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 110. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم القاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستعفِر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين ق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 ويبنوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمتنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين